ما رايت منظرا قط الا والقبر افقع منه رواه الترمذي وهو حديث حسن ايها الاخوه في الله لما كان ما بعد القبر ايسر منه لمن نجا فان العبد المؤمن اذا راى في قبره ما اعد الله له من نعيم يقول ربي اجل قيامه الساعه كيف ارجع الى اهلي ومالي والابدي الكافر الفاجر اذا راى ما وعد الله له من العذاب الشديد فانه يقول على الرغم مما هو فيه من عذاب يقول ربي لا تقم الساعه لان الآتي اشد وافظع عباد الله ان تتامل في احوال القبور وزيارتها له هو والله من اعظم ما ينتفع به العبد المؤمن ينتفع به في دنياه واخرته وهو زاد لمواجهه فتن الدنيا الكثيره التي لا بد منها ولا يخلوا واحد منا منها لذا فقد حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم على زياره القبور في قوله كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه جاء في مستدرك الحاكم عن انس انه صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر القلب وتدمع العين وتذكر الاخره أيها الإخوة في الله اعلموا رحمن الله وإياكم أن هناك طائفة كبيرة من المسلمين لا يحبون ذكر الموت ولا القبور لأنهم ليسوا مستعدين للقاء الله أبدا والواجب على هؤلاء إن كانوا عقلا أن لا يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر منه بل الواجب عليهم أن يبحثوا عن الأسباب التي تخفف حبهم المفرط للدنيا وتعلقهم بها ولذلك لما سئل بعضهم الى الحسن البصري رحمه الله فقالوا يا ابا سعيد اننا لنصاحب اقواما يخوفوننا حتى تتقطع قلوبنا قال لهم رحمه الله لا ان تصاحبوا اقواما يخوفونكم حتى تدركوا امنا خير لكم من ان تصاحبوا اقواما يؤمنونكم حسى تدرككم المخاوف ان احوال القدر احوال عجيبه يحسن بالمرء المسلم ان يعرفها في حياته ليتاهب لها ويجب على المؤمن ان يصدق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في امر القدر والرزق ومن عقائد اهل السنه والجماعه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 وعودة الروح إلى الجسد يعني في البرزر ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل سعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا وقال رحمه الله واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزر فكل من مات وهو مستحق للعذاب ما له نصيب منه قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونصف في الهواء او سلب او غرق في البحر وصل الى روحه وجسده من العذاب ما يصل الى المقبر والله على كل شيء قدير وما ورد من اجلاسه واختلاف اضلاعه ونحو ذلك فيجب ان يفهم عن القسود صلى الله عليه وسلم يفهم مراده من غير غلو ولا تخصيص انتهى كلامه رحمه الله ولا حضره ايها الاخضر لا عبره بالمخالفين لاهل السنه من الملاحده والفلاسفه وبعض المبتدئه في هذا الباب لان هؤلاء يعبثون الله على حرف فهم يقدمون عقولهم على النصوص الشرعيه فبئس الطريقه وبئس العقول وقد اشار القران الى عذاب القبر ولذلك ترجم الامام البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز فقال باب ما جاء في عذاب القبر وساق في الترجمة قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقوله تعالى سنعذبهم مرسين ثم يردون إلى عذاب عظيم وأورج أيضا قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اسد العذاب اما الايه الاولى وهي قوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذابا هون الايه فهي في تعذيب الملائكه للكفار في حال الاحتضار ويقال لهم اليوم في ذون عذاب الهون ومن المعلوم ان هذا العذاب ليس هو عذاب النار الذي في الاخره فدل على انه عذاب الطبق واما لا يخص ثانيه وهي قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يرجعون الى عذاب عظيم فهي تدل على ان هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل يوم القيامه العذاب الاول ما يصيبهم الله به في الدنيا اما باقاب من عنده واما بايد المؤمنين والعذاب الثاني عذاب القبر قال الحسن البصري رحمه الله سنعذبهم مرتين عذاب الدنيا وعذاب القبر وقال ابن جرير الطبري والاغلب ان احدى المرتين عذاب القبر وامى الايه الثالثه وهي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اجد العذاب فهي حجه واضحه حجه واضحه صريحه ودليل مستقيم في اثبات عذاب فرعون لان الله تعالى اثبت ان عذاب فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا وهذا قطعا قبل يوم القيامه لانه قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعه ابسل الاله فرعون اشد العذاب اما الاحاديث المنسوبه لاعباب الخبر ونعيه فهي كثيره جدا ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينه فقالتا ان اهل القبور يعذبون في قبورهم قالت عائشه تكذبتهما لانها لم تعلم رضي الله عنها فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله ان عجوزين من عجذ يهود المدينه دخلتا علي فزعمت ان اهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صلى الله عليه وسلم صدقت انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم قال الثمى رأيته في الصلاة الا يتعوذ من عذاب القبر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه هذا الامر جيدا ويسعرهم بخطورته ففي صحيح البخاري ان اسماء رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر اسم القبر الذي يفتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه جاء في روايه النسائي في السند الصحيح انها قالت عن تلك الضجه انها حاله غيني وبين ان افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت تقول اسماء قيل لرجل قريب مني اي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر قوله قال قد اوحي الي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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان من نعم الله علينا يا عباد الله اننا لا نسمع اصوات المعذبين في القبور اما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اعطاهم الله القدره على سماء المعذبين فقد روى مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغله له ونحن معه اذ هادس فيه فكادت تلقيه واذا اقبر سته او خمسه او اربعه فقال من يعرف اصحاب هذه الاخضر فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء قالوا ماتوا في الإشراع فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستبتلى في قبولها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبض الذي أسمع منه قال عليه الصلاة والسلام إني أخشى إذا أخبرتكم بما يحقر وسمعتم معي ما أسمع أن لا تدافنوا يرتض بعضكم ان يكسن الاخر من شده خوفه من الصدور وقد يكشف الله هذا العذاب لبعض الناس من الاحياء وله في ذلك حكمه جل وعلا قال شيخ الاسلام رحمه الله قد يكشف لكثير من ابناء زماننا يقظه ومناما يعني الاداث ويعلمون ذلك ويتحققونه وعندنا من ذلك امور كثيره انتهى كلامه وقد ورد ايضا ان الجهائم تسمع هل وغيرها ففي حديث البراءه قوي قال صلى الله عليه وسلم عن الكاسري او الفاجري انه اذا عذب في قبره يصيح صيحه يسمعه كل شيء الا الثقلين الجن والانث نسال الله العافيه ايها الاخوه في الله ان رحله القبر كأس كلنا شاربه هي رحله مليئه بالاحداث واحداث غريبه لا يمكن ان تكون قد سمعتها من شخص ماصرها لان الذي مات لا يرجع احداث غريبه فلنعد العده لها جاء في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قبر الميت او قال اذا قبر احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر وللاخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون قولا فقمتم مثله لا ادري حديث حسن وجاء في حديث البراء الطويل انه صلى الله عليه وسلم قال فياتيه ملكان تزيدا الانتهار وينهرانا او قال وينتهران ويجلسانا فيقولان له من ربك ما دينك من نبي وهي اخر فتنه تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يذبط الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره عن ابي هريره رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع القرع عالي اذا انصرف اتاه ملكان فيقعدانه الحديث ايها الاخوه في الله ما اسعد من ناس والله تبارك وتعالى راض عنه فينير عليه قبره وما اشتد حاجتنا الى ذلك النور في قبور مظلمه في الصحيحين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذه القبور مليئه ظلمتا على اهلها وان الله عز وجل منورها لهم بالصلاه عليهم فيا ترى يا عباد الله كيف سيخص قصور الله صلى الله عليه وسلم غلائق الذين اعرضوا عن سنته كيف سيحظى بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن طريقته وخالفها وبارز الله بالمعاصي ليلا نهار ومن عجائب القبر ان الله عز وجل كتب على كل داخل فيه من الاموات ظمة لا ينجو منها أحد ففي سنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام عن سعد بن معاذ وما أدراك ما سعد بن معاذ سعد الذي كان له اليد الطولة في نصر الإسلام والمسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد الذي مات شهيدا سعد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بانه فتحت له ابواب السماء وشهده 70 الف من الملائكه يقول عنه صلى الله عليه وسلم وقد تحرك له الارض لما مات من قدره عند رب العزه سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم عن سعد هذا الذي تحرك له العرض وفتحت له أبواب السماء وسهده سبعون ألفا من الملائكة لقد غم ضمة ثم فرج عنه وفي المسند قال صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجى فعد بن معاذ بل إن الله قضاها حتى على الصبيان ففي مسند الطبراني عن أنس رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال لو افلس احد من ظمه القدر لنجا هذا الصبي ايها الاحباب يا ترى لو قدر الله خروج الاموات من قبوره لو قدر انهم يخرجون في الدنيا ويتحدثون فماذا سيقولون لنا وكيف يحدثوننا روى البخاري ومسلم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغذاة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد ان يوفق بالاجابه السديده يقولون له قد كنا نعلم انك ستقول ذلك ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70 ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول ارجع الى اهلي فاخبرهم اريد ان ابشر اهلي بما ارى ارجع الى اهلي فاخبرهم سيقولان ان نم كنومه العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وانهما لا يقولان للمنافق قد كنا نعلم انك تقول ذلك فيقال للارض الفئني عليه فتلفئم عليه فتختلف اضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك اللهم انا امننا بوعدك ووعدك فاعننا على تكلمه القدر يا رب العالمين اللهم خصب بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم عامنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا أيها الإخوة في الله في الحديث إن شاء الله بقية سنتحدث عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى النجاة من عذاب القبر وكذلك بعض الأسباب التي قد تكون سببا في عذاب القبر أن جان الله وإياكم من ذلك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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه في الله كان الحديث في الجمعه الماضيه عن عذاب القبر وصفته وما ورد من النصوص من الكتاب والسنه الداله على ذلك ونوضح اليوم شيئا من اسباب عذاب القدر اعاذنا الله واياكم منه فنقول روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلا أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستسر من بوله عدم الاستثار من البول والتساهل في أمر التطهر منه من أسباب عذاب القبر وكذلك النميمة السعي بين الناس بالكلام للإستاذ هي أيضا من أسباب عذاب القبر وروى الزارة قطني عن أنت رضي الله عنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال تنزه من البول فان ان مس عذاب القبر منه ومن اسباب عذاب القبر الغلول فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رجلا يقال له كركره مات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون توجذ عباءه قد غلها رواه البخاري والغلول هو الاخذ من الغنائم بغير حق وقال صلى الله عليه وسلم الرجل غل شملة قال انها لك اشتعل عليه نار والحديث في الصحيحين ومن المعاصي التي يتساهل فيها بعض المسلمين وهي من اسباب عذاب القبر وقد حصل التساهل في هذه عامه نسال الله العافيه وهي الكذب وهجر القران والزنا والربا فكم عدد الناس من المجتمع الذين يسلمون من امثال هذه المعاصي فقد ارى الله جل جلاله رسوله صلى الله عليه وسلم انواعا من المعذبين يعذبون ببعض المعاصي ففي الصحيح الامام البخاري عن ثمره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه اقبل الينا بوجهه فقال من راى منكم الليله رؤيا قال فان راى احد قصها فيقول ما شاء الله فسالنا يوما فقال هل راى احد منكم رؤيا قلنا لا قال لاتني رايت الليله ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق وهي من الوحي الذي يؤتاه عليه الصلاه والسلام قال لكني رأيت الليله رجلين اتياني فاخذ بيديه فاخرجاني الى الارض المقدسه فاذا رجل جالس ورجل قائم بيته كذوب من حديث يدخله في صدته حسى يبلغ قفاه ثم يفعل بشقه الاخر مثل ذلك ويلسع شقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على راسه بالصخره فيشدخ بها راسه فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق اليه ليوقظه فلا يرجع الى هذا حتى يلسئ ما رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد اليه فضربه قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا الى تقدم مثل الثنور اعلاه ضيق واسله واسع يتوقد تحته نار وفي روايه فاذا فيه لغط واقواس فطرعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراش واذا هم يقول صلى الله عليه وسلم واذا هم ياسيهم لهب من اسفل فاذا اساهم ذلك اللهب غوضا يخرج لهم صوت عظيم من اسفل الثنور فقال صلى الله عليه وسلم فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح يسبح ويسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فا فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع اليه كلما رجع اليه فغر له ف فالقمه حجرا قال صلى الله عليه وسلم ما هذا قال له انطلق فانطلقنا يقول عليه الصلاه والسلام حتى تهينا الى روضه خضراء فيها شجره عظيمه وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من الشجره بيننا زي تنار يوقدها فصعد بي في الشجره وادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم اخرجاني منها فصعد بي الشجره فادخلاني دارا هي احسن وافضل فيها شيوخ وشباب قلت فوستمان ليله فاخبراني عما راى قال نعم اما الذي رايته يشفق شدقه فكذاب يحدث بالكذبه فتشهل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رايت الى يوم القيامه والذي رايته يشفق راسه فرجل علمه الله القران فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار ينفعل به الى يوم القيامه والذي رايته في الثقب فهو الزنا والذي رايته في النهر هاتل الردى والشيخ في اصل الشجره ابراهيم عليه السلام والصبيان حوله اولاد الناس والذي يوقد النار مالكم خازن النار والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل ارفع راسك يقول صلى الله عليه وسلم فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب الا ذلك منزلك قلت دعاني ادخل منزلي دعاني ادخل منزلي قال انه قضى لك عمر لم تستكمل فلو استكملت اتيت منزلك رواه الامام البخاري في صحيحه ومما يضر الميت في قبره ما عليه من دين فقد روى ثمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه فلما انصرف قال اها هنا من آل فلان احد فسكت القوم وكان اذا ابتداهم بشيء سكتوا فقال ذلك مرارا فقام رجل من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فلانا يعني قريبه الميت ماسور بذينه عن الجنه فان شئتم فدوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله قال تمر فلو رايت اهله ومن يتحرون امره قاموا فقبوا عنه حتى ما اخذ يطلبه بشيء رواه ابو داود وفي حديث اخر ان احد الانصار رضي الله عنه مات فدعم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لتزاد دينا وبين عليه الصلاه والسلام ان روحه معلقه بدينا فلما قام احد الانصار وقال انا اتكفل بدينا قال صلى الله عليه وسلم الان بردت على يدي الذهب الان برست عليه جلده كم من الناس اليوم ربما مر عليهم اليوم والشهر والسنه والسنون وهم عليهم ديون كثيره ولا يبالون فاين هم من هذا العذاب الذي اخبر به صلى الله عليه وسلم وقد ورد ايضا ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه كما في الصحيحين واختلف العلماء رحمهم الله في فهم هذا الحديث فبعضهم قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه اذا كان يعلم انهم سيبكون بكاء محرما يصل الى النياحه ومع ذلك لم ينههم في حياته وقيل اذا كان هو يامر بذلك في حياته وان النياحه من سنته والا فلا وقيل اذا كان قد اوصى بذلك اما عائشه رضي الله عنها فقد شملت الحديث على الميت الكافر اما المسلم فانه لا تزر وازره وزر اخرى اما اكثر العلماء من الصحابه ومن بعدهم فقد حملوه على المسلم ايضا ولكن اختلفوا في تفسير هذا التعديب لماذا يكون يعذب هذا الانسان وهو لم يامر بهذه النياحه وقد حملوا الحديث على ما سمعوا واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اختيارا جيدا فقال ان معنى العذاب في الحديث ليس من باب العقوبه والعذاب اهم من العقاب فان العذاب هو الالم يعني ان الميت يتالم لهذا البكاء وقال رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب فسلم السفر عذابا وليس هو عقابا ويجب ان يلحظ في قوله صلى الله عليه وسلم ببعض بكاء اهله عليه كلمه فاعل لان البكاء نوعان نوع فيه دمع العين لتذكر الميت والحزن عليه ونوع يكون مصحوبا بما يجعله محرما من عمل الجاهليه كشق الجيوب وقطع الشعر ورفع الصوت بالبكاء ورفع الصوت بالبكاء نسال الله عز وجل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 اما ف فانما يصيب المؤمن في قدره من الفتنه والضغطه انما يكون مكفرا له قبل الحشر ولكن السعيد هو الذي يسلم من هذا التكشيف فيكون مستعدا للموت مثمرا له حتى اذا ما جاء الموت وفاجئه لم يعض اصبا بندم ومن الاستعداد للموت الاكثار من ذكره والاسراع في التوبه والمبادره الى قضاء الحقوق بجميع انواعها والاكثار من الاعمال الصالحه ايها الاخوه في الله لما كانت قسمه القدر وعذابه من الاهوال الكبار والشدائد العظيمه فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاه ايضا وكان يامر اصحابه بذلك فقد روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لاصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك في صلاته التعوذ من اربع في اخر الصلاه وكان منها التعوذ وكان منها التعوذ من عذاب القبر وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم امور تعصم باذن الله من فتنه القدر وعذابه فمن ذلك الشهاده في سبيل الله شهاده المعركه ذكر رجل الذي علم انه ربما يرجع وربما لا يرجع ومع ذلك خرج يقاتل في سبيل الله هذا الانسان الذي سماه الله شهيدا هو باذن الله مما يقيه الله تبارك وتعالى من عذاب القبر ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن قدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعه ويرى مقعده في الجنه ويجار من عذاب القبر ويامن من الفزع الاكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوثة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج تنتين وسبعين زوجة من الحول العين ويشفع في سبعين من أفرباء كل هذا في حق الشهيد وروى النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال يا رسول الله ما حال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد الا الشهيد ما الذي خصه قال صلى الله عليه وسلم خف ببرقه السيوف على راسه فكره نعم انه ضحى بكل شيء ترك الدنيا وما وراها من اجل الله تبارك وتعالى وكذلك الذي يموت مضادقا في سبيل الله فقد روى فضاله ابن عوف رضي الله عنه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله يعني الذي مات عليه إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله يوم القيامة ويأمن فتنة القبر رواه أبو داود والسرمذي ومن الذين يرجى لهم الوقاية بإذن الله من فتنة القبر المؤمن الذي يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه فقد ثبت في سنن الترمذي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الذي يموت بجاء في بطنه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كما في سنن الترمذي والنسائي قال عليه الصلاه والسلام من يغسله بطنه فلن يعذب في قبره وعلى كل حال ايها الاحباب فإن القاتمة الحسنة يرجى أيضا لصاحبها أن يكون من الناجين لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخار إنما, إنما الأعمال بالخواتين أيها الإخوة في الله سمعنا أن عذاب القبر قد توعد به أنواع من العطاة منهم الزناة ومنهم آكل الرضا ومنهم الذين لا يعملون بالقرآن ومنهم الذين لا يعملون بالقرآن ومنهم الذين يتساهلون في امر الطهاره ومنهم الذي ينام عن الصلات المكتوبه كل هؤلاء قد صورت في الاحاديث الصحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم فاسالهم ربهم سبحانه وتعالى هل هذه الاحاديث قالها صلى الله عليه وسلم ليقطع بها الاوقات هل قالها ليسلينا ام قالها محذرا منذرا عليه الصلاه والسلام والله ما قالها عليه الصلاه والسلام الا انها حق وصدق وتنفذر اصحابها ان هذه المعاصي التي يتساهل فيها كثير من الناس انما يحصل التساهل باسباب كثير منها الغفله ومنها المغالطه بين الناس ومنها تسويف التوبه وتسويف التوبه لا يمسح لان الموت لا يستشير احدا اذا نزل بفاحه الانسان حسنه الذي كتبه الله عز وجل عليه عند ذلك والله لا ينفعه الا عمله الصالح فأسال الله جل جلاله دائما ان يختم لنا ولكم الخاتمه اللهم اكتب الصالحات لاعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا امورنا اللهم اصلح احوال المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم على عدو سواء عدوهم يا رب العالمين اللهم اكفنا شر اعدائنا بما شئت اللهم اكف المسلمين شر اعدائهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا انك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين